نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه في هذه الساعة المباركة أن يجعلنا وإياكم من التوابين وأن يتقبل منا ومنكم أجمعين فإن المؤمن الذي يؤمن بالله عز وجل وإن ابتعد وإن استدرجه الشيطان خطوة خطوة ونأ به عن ربه فإنه سريع الأوبة والعودة والتوبة إلى الله لا يصر على ذنب ولا يستمرئ معصية ولا يسترد مخالفة وإنما تغلبه نفسه مرة بعد مرة بتسويل شياطين الإنس والجن فإذا سمع داعي الله أجاب وأناب وهو يقول لبيك لبيك فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه في هذه الساعة المباركة أن يجعلنا وإياكم من التوابين وأن يتقبل منا ومنكم أجمعين